ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن هذه الآيات الكريمات من سورة يوسف عليه السلام فيها أعظم عبرة وعظة والله سبحانه وتعالى ساقى قصص الأنبياء وغيرهم في كتابه جل وعلا لما فيها من العبر العظيمة والعظات البالغة ولهذا ختم الله عز وجل سورة يوسف بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولهذا ينبغي على المسلم وهو يقرأ قصص القرآن أن يحرص على الاعتبار والاتعاض والانتفاع والادكار وهذه المثل والنماذج والنماذج العليا لصفوة الخلق وخير عباد الله سبحانه وتعالى هي أعظم مواطن الائتساء والاتباع والاهتداء بهدهم المبارك ومسلكهم القويم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده وعندما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام من أول السورة إلى تمامها تجد فيها أمورا عظيمة وأبوابا واسعة للاعتبار والاتعاض ومن ذلكم هذا الموضع الذي استمعنا إليه من هذه السورة المباركة في قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وتذكر في هذا المقام قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان اجتمع تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ومن المسائل المبحوثة عند أهل العلم في شرح هذا الحديث هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال السبعة كلها في رجل واحد؟ ومما ذكره أهل العلم في شرح أو بعض بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث أن السبعة اجتمعت في يوسف عليه السلام السبعة الخصال اجتمعت فيه عليه صلوات الله وسلامه وقصته مع امرأة العزيز قصة عجيبة عجيبة للغاية لأنه قد اجتمعت على يوسف عليه السلام في تلك القصة مغريات عديدة وبواعث متنوعة يكفي بعضها لتورط كثير من الناس في المحرم ووقوع في الحرام من ذلكم أن الداعية امرأة العزيز فهي ذات منصب ذات مكانة ذات منزلة وكانت جميلة فاجتمع فيها المنصب والجمال الأمر الثالث أنها هي الداعية والمراودة وهذا عند وجوده اوقع في ارتكاب الأمر المحرم وأسرع دفعا إليه بخلاف ذات المنصب والجمال التي تحتاج إلى أن تراود قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الأمر الرابع أنها غلقت الأبواب أنها غلقت الأبواب وتغليق الأبواب يشعر الإنسان بعدم اطلاع الناس عليه وعدم رؤيتهم له الأمر الخامس أن يوسف عليه السلام إذ ذاك كان شابا ومرحلة الشباب تكون فيها ثورة الشهوة وقوتها أعظم من الكبر والأمر السادس أن يوسف عليه السلام كان جميلا اوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من البواعث الأمر السابع أنه عليه السلام كان غريبا ليس في بلده والغربة قد تحمل كثيرا من الناس على التنازل عن كثير من القيم والمبادئ والآداب ولهذا يقولون يا غريب كن أديب لأن الغريب بحكم بعده عن وطنه وأهله ومن يعرفونه قد يتنازل عن كثير من الأمور وهذا أمر معروف الأمر الثامن أن امرأة العزيز لم تقتصر على المراودة بل زادت بالتهديد والتوعد والتخويف بالسجن الأمر التاسع أن هذا لم يقتصر عليها وحدها بل شاركها أيضا في الرغبة النسوة في المدينة وتحرك فيهن من الرغبة ما تحرك في نفسها الأمر العاشر أن الأمر بلغ بأن هدد بأن يدخل السجن لإن لم يفعل ما لا ليسجنن فبلغ التهديد إلى هذه الدرجة أن يدخل السجن ومع هذه المغريات والبواعث والدوافع إلا أنه عليه السلام قال معاذ الله وقال أيضا كما في تمام هذا السياق رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه ولا جاء إلى الله عز وجل يعصمه وأن يسلمه وأن يقيه وإلا تصرف عني كيدهن هذا التجاء إلى الله أصب إليهن واكن من الجاهلين فاعتصم بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فهذه قصة عظيمة وفيها عبرة بالغة وجدير بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة هذه الآيات الكريمات أن يتدبر في مضامينها وأن يتأمل في دلالاتها وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يوفقه لحسن الاقتداء وجمال الائتساء وتمام الاتباع والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأقوال والأهواء والأدواء وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعذنا والمسلمين اينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إن نسالك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه